بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك المعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أَخْرَجَ المرعى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرا فذكر إن نفعك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 إن هذا لذي الصحب الأولى صحب إبراهيم وموسى